السلام عليكم و ر ح م ة الله الله الله الله الله ت الله و ن س ت الله و ن الله الله من شرور أ ا ل ل ن ا و ن س ي ئ ا ت أ ع م الله الله الله ف ل ا م ض ل ل ه ومن يا ض ل ايها د ل وأشهد أن لا إله ل الذين ا ل لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ل ه وحده وأشهد عبده محمد يا أيها ا شريك أن آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته أ ن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في ج ن ت ه إ ن ه تعالى جواد كريم بارك الله فيكم ونفع بكم وتقبل الله منا ومنكم وهذه إ ن شاء الله تعالى هل الصوت واضح هذه كما تفضل ا ل ا خ و ة ا ل أ ف ا ض ل بارك الله فيهم ع ب ا ر ة أو عبارة عن ب ا ر ة ع بعض الكلمات حول الوقت والانشغال في زمان الفتن بالعلم وترك هذه الفتن ل أ ن ه من أ ع ظ م ما يوقع ب ا ل إ ن س ا ن في الهلاك الدخول في هذه الفتن أ و م ح ا و ل ة م ع ر ف ة هذه الفتن لكن نعرفها من باب التحذير منها التحذير باب وليس الدخول فيها والوقت مهم لكل طالب علم وغيره من المسلمين الوقت هو ا ل ح ي ا ة ا ل ح ي ا ة ع ب ا ر ة عن دقائق وساعات و أ ي ا م وشهور وسنين وغير ذلك لذلك ا ل إ ن س ا ن يمر في حياته بهذه ا ل أ و ق ا ت وهي م ه م ة و س ي س أ ل عنها يوم ا ل ق ي ا م ة عن عمره فيما أ ف ن ا ه وعن شبابه فيما أ ب ل ا ه ك ي ف أ ن الشاب الذي من الله عليه بشبابه وبقوته وبذكائه وغير ذلك مما أ ن ع م الله عليه به هل جعل ذلك طاعه ة ل ل أم وقع في ا لله ف في ت ن ووقع ا ل ا ك ووقع ا لذلك ض ل ل ل ا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ل أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم ا ه م ي ة الوقت ويحطهم على أ ن يجعلوا أ و ق ا ت ه م كلها ل ل ا ه عز وجل ذكر و ع ب ا د ة حتى في ا ل أ ك ل و ا ل ش ر ا ب و ا ل ج م ا ع و ا ل ع م ل ا ل ن ي ة في ه ل ل ه عز وجل فلا بدل ل إ ن س ا ن أ ن ي ع ر ف ش ر ف ز م ا ن ه و قدر هذا الوقت الذي يمر به و قدر تكلم أ و نظم ابن كثير رحمه الله لما كبر قال تمر بنا ا ل أ ي ا م تترى و إ ن م ا نساق الى الاجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا مزيل لهذا المشيب المكدر ينعي نفسه ويتمنى لكن و ا هذا الشباب الذي مضى ي ع و د م ر ة أ خ ر ى ل أ ن ه بعد زواله عرف الكثير و تعلم الكثير ف أ ر ا د أ ن ي ع و د به الزمن ا حتى يحقق ما لم يحقق ه من قبل لكن لن يتحقق ذلك لن يعود الزمان م ر ة أ خ ر ى فكل يوم مضى فقد انقضى لا يعود أ ب د ا لذلك قال فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى أ ي ذهب ومضى فلن يعود ولا مزيل لهذا المشيب المكدر لا شيء يزيل هذا المشيب الذي أ ن ا فيه لا, لا شيء يرفعه وهذا هو حال ا ل إ ن س ا ن يخلق صغيرا ضعيفا ثم يكون شابا ثم يبلغ أ ش د ه ثم يصبح كبيرا ثم يتوفاه الله هذا وقت وهذا هو العمر فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ل ا يضيع منه ل ح ظ ة في غير ق ر ب ة لله عز وجل يجعل كل عمل لله يجعل كل دقيقة ولحظة يتنفسها كل ولحظة لا ل وجل ه عز بد من جعل ا ل ن ي ة هنا م ق د م ة في كل شيء و ا ل ن ي ة م ه م ة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات والعمل يدخل فيه القول والفعل والترك ولذلك لا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يعتني بهذه ا ل أ و ق ا ت فلو زحم نفسه ودخل في قربة أو قربات ة أو ق ر ب الله عز وجل و ط ا ع ة الله عز وجل في هذه ا ل أ ز م ن ه وهي زمان الفتن التي تظهر وتحيط ب ا ل إ ن س ا ن لا يضره شيء ب إ ذ ن الله ل أ ن ه حصن نفسه بجعل كل وقته لله عز وجل ف إ ذ ا جاءه الفتن أ و دخل في زمان الفتن لا يضره شيء فالله عز وجل عز يعتصموا ح م ي ي ه و ص م كما ه الله قال ا وجل عز ع و بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام بالكتاب والسنه ة ورحمة عليكم السلام ل ل ا هو سبيل النجاح وهو الذي يخرجك من الفتن وما أحوجنا في مثل هذه الأزمنة في هذه التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها الهرج وكثر فيها الضلال وكثر فيها علماء السوء أ ن نتمسك بالكتاب والسنه ة من الأمور م ا ل م ما وسلم لما ة أن وأصحابه نسير كان عليه النبي عليه عليه على صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لذلك لما يكون الإنسان أو المسلم يهتم ك و أو ن الإنسان المسلم ي بوقته ولا يضيع د ق ي ق ة ولا ل ح ظ ة إ ل ا يتقرب فيها إ ل ى الله عز وجل لا يؤثر عليه شيء ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى ف ا ل إ ن س ا ن يحرص على ذلك ويسير ويجتهد ويجد حتى يحصل العلم الذي يرفع الجهل عن نفسه به ثم يعلم الناس يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور هكذا أهل السنة والجماعة لذلك النبي صلى الله عليه لذلك السنة والجماعة النبي صلى وسلم علمنا هذا في زمان الفتن التي أ خ ب ر بها ي أ ت ي على الناس سنين خ د ع ا ت او سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب أيضا المؤمن يصبح كافرا والكافر يصبح مؤمنا فتن لا حصر لها في هذه ا ل أ و ق ا ت ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يتمسك بالكتاب والسنه ة ويجعل و أ ق ا ت ويجعل أ و ق ا ت ه كلها في تحصيل العلم وفهم دين الله تبارك وتعالى فلذلك السلف رضوان الله عليهم من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن اهتموا بالوقت فكل أو فا كل د ق ي ق ة تمر عليهم يتعلمون علما جديدا فيرفعون به الجهل عن أ ن ف س ه م وينتظرون هذه ا ل أ ورد ق ا السنة ت وأهل و عنهم الكثير في بيان التمسك بالوقت وحفظه وطلب العلم فيه هذا داب العلماء وطلاب العلم لذلك كان ج م ا ع ة من السلف لا يضيعون ا ل أ و ق ا ت منهم عامر بن قيس نقل عنه أ ن رجلا قال له كلمني فقال له امسك الشمس أ ي لن تستطيع أ ن تكلمني إ ل ا أ ن تمسك هذه الشمس ولن يستطيع أ ن يمسكها فلن يكلمه ل أ ن ه حريص على عدم تضيع ي و ق ت ه في كلام ليس له ف ا ئ د ة وليس فيه علم فربما يفتح ذلك بابا للفتن فالعلم أ و ل ى و أ ش ر ف ه و أ ع ل ى و جاء بعضهم عن بعض أ ه ل العلم قديما فر من الناس كفرارك من ا ل أ س د فر من ا لانك ن س كفرارك م الأسد ل أ ن لو سلمت على هذا وقابلت هذا وتكلمت مع هذا ضاع الوقت ولن تحصل شيئا وربما يلبس عليك البعض م س أ ل ة فتذل فيها بسبب هجرك لهذا الوقت الوقت مهم فلذلك نرى كثيرا من السلف يحرصون عليه و أ ي ض ا ورد عن ابن الثابت البناني رحمه الله رحمه قال ذهبت القن أ ب ي في مرض موته فقال أ ي لما ذهب ابنه أ ي ابن ثابت البناني وهو من ا ل ر و ا ة الحديث ذهب إ ل ي ه ليلقنه ا ل ش ه ا د ة فقال له يا بني دعني ف إ ن ي في وردي السادس فانظر وهو في مرض الموت في سكرات ا ل م ولا ت و يضيع هذا الوقت في ترك لسانه ب ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه م عرفوا هذا الوقت و أ ه م ي ت ه وما يدور عليه من فضل عظيم سيحول ذلك نعيم في ا ل ج ن ة فلذلك لا ينبغي ل أ ح د أن يضيع ه ذ ان الوقت أ يضيع هذا الوقت, الوقت فلا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يحرص حرصا على تجنب الشبهات والفتن ولا يتم ذلك إ ل ا بالعلم إ ذ ا تعلم ا ل إ ن س ا ن علما بعدت عنه البدع وبعدت عنه الشبهات وبعدت عنه الفتن لذلك هناك بون شاسع بين العالم والعابد النبي صلى الله قال صلى عليه وسلم فهذا ض كفضلي وبعض ض ل العالم على العابد كفضلي على رجلا وبعض الروايات أدناكم ع ب و ا حسنها كفضل القمر ليلة تمامه على سائر الكواكب ه كفضل ف ليلة على خير عظيم س ن س أ ل عنه كل وقت مر بنا س ن س أ ل عنه ونقول يا ليتنا نعود إ ل ي ه فنفعل كذا وكذا وما أ ح ل ى وما أ ش ر ف وما أ ع ظ م ما يكون ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل أ و ق ا ت طالبا للعلم محصنا له دارسا له حافظا له فهؤلاء الذين تنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة ب ا ل س ك ي ن ة و ت ح ف ه م فضل كبير لا يعلمه كثير من الناس فاحرص ب ا ر ق الله فيك إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتجنب الفتن أ ن تتعلم العلم الشرعي كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلال والحرام تحل الحلال وتحرم الحرام وتتجنب الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد ا س ت ب ر أ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ا ل أ م ر يسير وسهل لذلك بين أ ه ل العلم أ ن ك إ ذ ا ظهر في وقت أ و في زمان الفتن الهرج والمرج و ا ل أ ح ز ا ب والفرق فالزم بيتك ولو أ ن تعض على أ ص ل ش ج ر ة أ و جذع ش ج ر ة ا ل ف ت ن ة لا يامنها أ ح د فربما تجعل من المؤمن ك ا ف ر عاذن الله واياكم في هذه ا ل أ و ق ا ت وهذه العصور هذا الزمن الذي فيه من تقلبات في البلاد وخروج وضلال كل هذا فوضى كما أ ر ا د ه ا البعض ويريدون أ ن تكون هناك ف و ض ة خ ل ا ق ة أ ر ا د و ا أ ن يهدموا ا ل إ س ل ا م شيئا فشيئا فزعموا أ ن ه م يريدون ن ظ ر ي ة تسمى الفوضى ا ل خ ل ا ق ة يعثون في الأرض الفساد الأرض ويقتلون و ي ذ ب ح و ن ويتطاهرون ويخرجون على الحكام وغيرهم ويظهر الفساد في البر والبحر كل هذا يقولون فوضى خ ل ا ق ة نريد أ ن نجعل نظاما صحيحا لكن هذا يدخل فيه قبله الفوضى فاي عقل يقبل هذا فهذا زمان الفتن يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتحصن بالعلم ويمتثل ب ك ل ا م النبي صلى الله عليه وسلم من متابعته والسير على منهجه والتأثي به. كما قال متابعته كما منهجه به من صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي ل أ على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي فاجعل لنفسك مقياسا واجعل لنفسك ميزانا تقيس به أ ع م ا ل ك مع النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن كنت على خير فاثبت عليه وانتهجه والزم نفسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم تنجو بذلك من الفتن ف ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و ا ض ح ة لا تحتاج إ ل ى نشر عن طريق أ م و ر غير ش ر ع ي ة و إ ن م ا كما عرفها أ ه ل العلم أ ه ل ا ل س ن ة ليس لهم ا س م أ و تعريف غير أ ه ل ا ل س ن ة ف أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة سموا بذلك ل أ ن ه م اتبعوا ا ل س ن ة و أ ص ب ح و ا ج م ا ع ة و ا ح د ة لا جماعات لا أ ح ز ا ب فهذا هو ا ل إ س ل ا م الدين عند الله ا ل إ س ل ا م فامتثل ل أ م ر نبيك تنجو وتربح وكلنا يحتاج إلى ه ذ ا ا ل ع ل م لينجو بنفسه و ب أ ه ل ه إ ل ى يوم القيامه ف ا ل أ م ر لا يحتاج إ ل ى ع ا ط ف ة د ي ن ي ة تقودنا إ ل ى الخروج والتكسير والتخريب كما حدث في بعض البلاد و أ ي ض ا ليس تساهلا وتمايعا فالدين ليس فيه تفريط ولا إ ف ر ا ط و إ ن م ا وسط كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس وجعلناكم أ م ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فهذا الدين الحق الدين الذي به رفع الله من تمسك به وجعل لهم ا ل ج ن ة و أ ع د لهم فيها من النعيم ف ن س أ ل الله ا ل ج ن ة و ن س أ ل ه ل ذ ة النظر إ ل ى وجهه تبارك وتعالى و أ ن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه ويحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء ويجعلنا ممن يمتثل ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أمره ا ل ي م ر ه م فنسأله فنسأله أ ن يجعلنا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وان يوفقنا لفهم دينه و س ن ة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فهذا حالنا نحن المسلمون وديننا ونحمد الله على ما أ ن ع م به علينا من هذه ا ل ن ع م ة و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها فالحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم على هذا الوقت الطيب المبارك مبارك القائمين على هذه الغرفة غرفة علم وعمل الله أن يكتب أجركم وأن يرزقكم يكتب الله الغرفة الله الإخلاص في القول والعمل غرفة على نسأل هذه في في أن وأن و ان يجعل هذا العمل مباركا أ ي ن م ا كنتم و الحمد لله رب العالمين سبحانك أستغفرك وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام وبحمدك وأتوب وبارك نبينا وصحبه وبركاته محمد ورحمة اللهم لا إلا الله الله أن أنت إليك عليكم إله وصلى على وعلى آله أشهد